ثلاثة عشر استمع إلى الأغنية التالية وأعدها أغنية الأقارب جد محمد جد محمد كيف الحال كيف الحال أنا بخير يا حبيبي أنا بخير يا حبيبي شكرا لك جدتي فردوس، جدتي فردوس، كيف الحال، كيف الحال؟ أنا بخير يا حبيبي، أنا بخير يا حبيبي، شكرا لك. عمي أحمد، عمي أحمد، كيف الحال، كيف الحال؟ أنا بخير يا حبيبي. انا بخير يا حبيبي شكرا لك عمتي زهراء عمتي زهراء كيف الحال كيف الحال انا بخير يا حبيبي أنا بخير يا حبيبي شكرا لك خالي مصطفى خالي مصطفى كيف الحال كيف الحال انا بخير يا حبيبي انا بخير يا حبيبي شكرا لك خالاتي سراء خالاتي سراء كيف الحال كيف الحال انا بخير يا حبيبي انا بخير يا حبيبي شكرا لك